ما يقول من احس وجعا في جسده ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثه وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر